صيّر معتد أثيم عتُل بعَدَ ذلك زَلِيمَ أَنْكَ نَذَمَانِهِ وَبَنِينَ إِذَا تُتَلَعَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ سَأَطِيرُ الْأَوْلِينَ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ على عَلَى الْخُرْطُومِ إِنَّ كما هُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الس... ان بنوناهم كما بنونا اصحاب الجنه اذ اقسموا اذ اقسموا ليصدمنك مصبحين ولا يستثنون فدافع عليها طائف من ربك وهم ها قد صارم فتنادوا مصبحين على حرتكم ان كنتم صارمين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 فَهُمْ أَرَمْ أَقُلُ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا ها إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَنَاوَمُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا, إنا إلى ربنا راغبون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها كذلك العذاب، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون. إن للمتقين عند ربهم جنة النعيم أفنيجعل المسلمين كالمجربين. ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن لكم فيه ما تخيرون. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة؟ إن لكم إن لكم لما تحكمون. سألهم أيهم بذلك زعيم؟ أم لهم شركاء؟ فليعتو بشركائهم إن كانوا, إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساقع يوم يكشف عن ساقع يدعون إلى السدوم. يدعون إلى السدود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلا وقد كانوا يدعون إلى السدود وهم سالمون فذرني وَمَن يُكذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حِيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمِلِ لَهُمْ إِنَّكَ إِدِّيَمَتِينَ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 لنُبذِبِ الْعَرَائِمِ وَهُوَ مَذْمُومٌ فَجَتَبَهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِنَّ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيَزْلِقُونَ كَبِئْسَارِهِمْ لَمَّا لَمَّا سَمِعُوا الْذِّكْرَ وَيَقُولُونَ